بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء للقون إليه موادة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم. ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمود وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إيثقفكم يكون لكم أعداؤهم ويبثو إليكم أيديهم ويبثو إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوات حسنة في. إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إِلَّا قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَاءٌ مِن كم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبدا بيننا وبينكم العذاب والبغضاء وبدن حتى حتاتو منو بالله وحده، حتاتو منو بالله وحده، إلا قول إبراهيم لآبيه لا عفيرا لك وما أن لك من اللهِ من شيء ربنا عليك توكلا وإليك أنذنا وإليك المصير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 لقد كان لكم فيه موئس وتنحثنت لمن كان يرجو الله واليوم لا خد ومين يتولف إن الله هو الغني الحميد did